تقول إن الذين لا يرجون لقاءنا رضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأوون كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بهماني تجري من تحتهم الأنهار في جنات. دعاءهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنُؤْتِيَ بِقُرْآنٍ قَال الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنَأْتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هذا أَوْ بَدَلٍ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 شفعاؤنا عند الله قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يسركون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 قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَاِنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لهم قُلِ اللَّهُ أسرع مَكَرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوْبُونَ مَا تَنْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّئُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي الْفُلْكِ وَجْرَئِنَ بِهِمْ بِرِيحَ الطَّيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِحْمَ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ النَّوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Balam ma'anjahum, jika hum yabghul fi al-arz bi riril haqqa. Ya ayyuhan nas, inna ma bughyukum ala afsikum meta al-hayati dunya, thumma ilaina marjagum, fanunabbukum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 يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ آتُوهُ وَشُرَكَاءَكُمْ فَزَيَّنَ لَ بَيْنِهِمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ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 من السماء والأرض أمي يملك السمع والأبصار، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 ما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم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 الآن عقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحق هو قل إي وربي إني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 في ظلون في وما يعزب عن من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ألا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 لِلَّهِ مَن فِي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 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عادكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُمُ الطَّغْيُ وَالتَّدْكِيرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْلُوَكُمْ تَأْوِيلًا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فأنظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم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 سأألقو ما أنتم القول فلما ألقو قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف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 Jauhzna bibani Israel al-Bahra Fahatbahahum Fir'aun Wajunooduhu Bawyaan Wadwaa Hatta Iza Adrakehu Al-Grabu Kala Aamanthu An-Nahu La Ilaha Illa Al-Ladhi Aamanth Israel وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نلجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرعون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 أفَأَتَتُكْرِهُنَّ سَحْتَ يَكُونُ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَكْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يُغْضُو مَا ذَابَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنِ الْآيَاتِ وَالنُّذُرَ عَن قَوْمٍ لَا يُهْمِنُونَ فَلَا يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنَظَّرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ لَن يَجِيءَ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجِيلُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ لِلهِ إِلَّا قُلْ إِنِّي لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّا لِلهِ الَّذِي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 شَفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَإِرَادَتُهُ نَفْضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ